وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهد الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصرت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا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 كان يدعي أنه إله فإذا أراد أن يثبت للناس ألوهيته نبّ الناس ببعض ما يفعلونه في غيبتهم عنه فيقول أنت ذهبت اليوم إلى كذا وأنت قلت لمرأتك كذا وأنت أكلت كذا وشربت كذا فيتعجب الناس كيف عرب الغيب الذي عندهم فيعتقدون أنه ربهم فيعبدونه ويطيعونه ويخافون منه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 قال الساحر للملك لما كبر إني قد كبرت وإني أخشى أن يذهب عنكم هذا العلم فلتمس لي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر يكون فطنا ذكيا لقنا يعني يتعلم بسرعة يلقن ويتعلم ويفهم بسرعة حتى يكون وارثا لي في هذا السحر عجبا وماذا يستفيد الساحر بعد موته أن يبقى الملك متسلطا على الناس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 إذا خشيت الساحرة أن يضربك لتأخرك فقل حبسني أهلي كان عندنا عند أهلي شغل وحبسوني أخرون وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر الساحر أخرني كان الدرس طويلا اليوم فأخرني والراهب بذلك لا يدرب الغلام على الكذب لكنه لضرورة أن يتعلم دينه، أن يتعلم التوعيد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 بيقال والله غرق فلما توسطوا به البحر قالوا له ارجع عن دينك قال اللهم اكفنيهم بما شئت فاذا بالسفينة تنقلب ويغرق اولئك ويأتي الغلام يمشي الى الملك فتحير ماذا افعل بك فقال له الغلام انك لست قاتلي حتى تفعل ما امرك به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 الناس أمرأة معها صبيها ترضعه ترضعه وهي ترى الناس يصيحون ويصرخون ويتدافعون وهي تخشى على جوع ولدها إن مت فأموت وهو شبعا ترضعه فجاءوا وجروها والصبي في ثديها ويجرونها والصبي في ثديها حتى رأت النار تشتعل أمامها